والله المصطفى وصحبته الكرام وآبائه العظام الممسك من الشرف وبعد إخوتي الكرام لا مازلنا مع آيات الاحكام لكن قبلها كما قلنا يعني سد خلل بعض ما كان اخوه لم يحتفظ بتسجيله قال تعالى واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ما قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بإسماء أمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين هنا بيان على جحود اليهود وعسيان اليهود بعد أن رفع الله عليهم الطور وأخذ الميثاق عليهم فاشتد الأمر عليهم لأنه لما أمرهم الله على بالطاعة قالوا سمعنا وعصينا يعني الله العالى يعدد كيف المخالفات والأخطاء التي وقع فيها اليهود وعتو هؤلاء القوم كيف أن الله دل في علاء ورفع عليهم الطور عليهم حتى قبلتهم مخالفوه بعد ذلك الله تعالى قال سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العج فقد عبدوهم من دون الله تلف ولا بعد قد بين لهم الله آيات الآيات التي أتت ترى <تصفيق> فقد أتت تطرى عليهم لكنهم لكنهم لم يعبأوا بذلك ولم ينصاعوا ولم ينقضوا ومن قاضوا من لربهم جل في علي قوم بهت قوم فيهم الحسد وفيهم الكفران والجحود ولا عصيان في قلوبهم العجلة بكفرهم أي احب العجلة من خالص قلوبهم وهذا كانت كانت تعتبر كما قلنا السبب في ذلك هو العصيان الشديد الذي هم فيه والكفر المبين الذي ظهر منهم ابتلاهم الله تعالى للشعلة بحب العجل وعباد العجل من دون الله تعالى لذلك قال الله تعالى بسماء قل بسماء أموركم كنتم إن كنتم مؤمنين قالوا قد خدمت رفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة خذوا ما بقوة أي كونوا على الجاده واسرعوا الى مرضات الله تلى شعراه وان كنتم قد زللتم فما من احد الا وله الزلل والسقطات والهنات والخطيات لكن عليكم ان تسارعوا في مرضات رب الارض والسماوات والمسارعه في ذلك فيها ليس فيها إلا الا السرعه التي التي تكون بلسان الحل ولسان المقال بلسان المقال ولسان الحل هذه هذه لابد بد يسعى من يسعى المؤلسا حديثا إلى مرضات الله دل فعلا فإنه لن يستطيع أن يصل إلى مرضات الله إلا بالله وحده لا شريك له وأن لسان حالي يقول عجلت إليك ربي لترضى خذ ما أتناكم بقوة واسمعوا فعليهم أن يسمعوا لله دل فعلا عليهم أن ينصاعوا عليهم أن انقادوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم يعني الباء هنا باء سببيه يعني بسبب كفرهم أحب العجله من كل قلوبهم والله دل في علاه اغلق عليهم محبته اغلق عليهم محبه طاعاته فاحبوا المعصيه واحبوا الشرك واحبوا العجله من دون الله دل في قال بكفرهم بسبب كفرهم ولذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله منهم من حقت عليه الضلاله فاما تموت فهدينهم فاستحب العمى على الهدى فلا الله تعالى يشربه في قلوبهم لا يجلب الكفرين قلب سما يأمركم بإيمانكم يأمركم بإيمانكم إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل سما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين هذه فيها دلالة واضحة جدا على الأفعال القبيحة التي قد وقع فيها وأيضا أنهم كفروا بأيات الله دل على واجهدو رسله وأنهم قد يعني تغووا وبغوا والله دل على أغلق عليهم أباب التوفيق وأباب الهداية فما كانوا إلا لعبة في هذا الشيطان فانهم يعني حكموا الهوى في انفسهم واتبعوا هواهم في كل صغير وكبير لذلك تمكن منهم الشيطان فعبدوه من دون الرحمن سبحانه جل في قال الله تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره خالصه عند الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين إذا كانت الدار الاخره هي لكم فوجب عليكم أن تتمنوا الموت لان الحات السرمديه الأبدية بجوار رب البريه تكون في الاخير فتمنوا الموت فاذهبوا إلى ربكم جل في علاه لتتمتعوا لا إن كنتم صادقين توعا قال إن كنتم صادقين وايضا معناها ادعوا بالموت على أي فريقين كذاب فيه الكذب قل تعالى ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين أي بالميم انهم من الله أنهم ابعد ما يكونون من الله تعالى وانهم كفروا بالله حقا وانهم جحدوا بايات الله تعالى وانهم كما قلنا قد قد استكبروا على قد استكبروا على على رسل الله تعالى وجحدوا بآيات الله تعالى وكانوا وكانوا حربا على على على على الدين وعلى التوحيد وعلى النبيين وعلى المرسلين وتعلمون أنهم مكروا وكادوا لكل نبي جاءهم وفريقا كذب كما وصفهم الله جل وعلا وفريقا يقتلون ورزق قال الله تعالى ألي يتمنه أبد مما قدمت أديهم والله عليم بالظالمين ورأى عبد الرزاق عن, عن إكلمة قول قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال, قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا ورأى ابن حاتم عن سيد جبيل عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم ببريقه وهذه أسانيد صحيحه ابن عباس رضي الله عنه وقال من جريفي في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولراوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين أباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا وعلموا ذلك لذلك لم يفعلوا هم علموا ذلك يقينا ولذلك لم يفعلوا قال تعالى يقول يا لذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم الأخيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادتي فينبئكم بما كنتم تعملون فصب الله عليهم من صبا لما زعموا أنهم أبناء الله وأحبابه كذبا وزورا وهم لا لهم عهد عند الله جل, جل في أولاه ولما دعاهم عليه وسلم إلى المبهال ما استطاع لذلك سبيل عالم أنهم لو رجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ولا ولدا ولا جهن وزي قال تعرف من جاءك فمن حاج كثير من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعا وفد نجران من النصارى إلى المبهلة أخامة الحج عليهم وحق أن الحج بأسرها قد قامت على يهود ونصارى بصفات النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم مصدق لما معهم من الكتاب لكنهم قوم يجحدون لكنهم بيات الكفر والنكران والعصيان لربنا الرحمن لذلك جعلهم الله أولياء الشيطان وقال بعض من بعض لو أنتم بهلتم هذا النبي رجعتم صاغرين ولن تريد مالا وأهلا ولا ولدا يعلمون أنه نبي ومع ذلك تكبرون قال هو هو قال هو هو قال وماذا بعد قال عدوته لأيوم الدين أن أراد الله بعبد شرا أغلق قلبه عن الحق وطمس بصيرته عن معرفة التدبر الحق وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له طرق الحق ولذلك قال الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى أمين آمين رضي الله جميعا. أراد الله الغواية له ويفتح له باب الضلاله ويغلق عليه باب أبواب الهداية ما أرادها وكل على ما يريد فمنهم من هذا الله توفيقا متزديدا ومنهم من حقت عليه الضلاله عليكم السلام والرحمة عليكم السلام والرحمة ولذلك الله تعالى عنهم وهم من أمكر خلق الله جل فلا ومن أظلم خلق الله جل فلا اللهم الله عنك يا ابراهيم أحسن الله عليك حبيب ولا يتمنون أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا ترد انهم أحرص الناس على حيات رجل الله عنك وجزاهم النصر صلى الله عليك أي أن تراهم يعني مع طول العمر يعلمون يتمنون طول العمر ويتمنون عدم الممات لأنهم في مآلهم بعد الممات إلى العقبة الخاسرة إلى التقريع والتوبيخ إلى الهانة إلى الذلة إلى المهانة إلى, إلى نار هي الآن النار تستعد لهم وتنتظر هؤلاء من الكفر الفجر الذين بعوا دينهم بثمن بخص دراهم معدودة وطلبوا الدنيا دون الآخرة وأجعلوا الآخرة خلفهم ظهريا ولذلك الله تعالى والله عليم بالظالمين هم ظلموا أنفسهم وظلموا معهم وقد جحدوا بآيات الله جل في علا فآخرتهم معلومة وأنهم, وأنهم تنتظرهم النار يأكل بعضها بعضا إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقارنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا ليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا وقال ابن عباس في تعالى من الذين أو من الذين أشركوا قال الأعجم وهذا رواه الحاكم في مستدركه وغرسنا على شرط البخاري ومسلم الخرجاء وقال مجهيد يود أحدم لو عمرو ألف سنة قال حببت إلي الخطياء طول العمر عاود بالله فالله حب حب حبب في قلوبهم طول العمر حبب في قلوبهم أيضا المعصية قال ما هو من العذاب أي عمر أي ما هو بمنجيه من العذاب لن ينجو من عذاب الله فلا ولا طالت المنطلع وعاش بكل عمر الدنيا الشيطان من العود ويعيش بعمر الدنيا ومع ذلك في نهاية أمره يعني يزج في نهاية جهنم هو قال حوزها لا قطر هذا الذي يتعب فحب عليهم طول العمر رضي الله عنك عايشة صلى الله عليك طول العمر وأحبب الله إليهم أيضا الخطيئة فقدموا الخطيئة على كل شيء يريدونهم. نعم. قال وما هو بالمزاح من العذاب أن يعمر يعني لو عاش الدنيا عمر الدنيا بأسرها فإن العذاب ينتظره. ولن يفوت من عذاب الله تالف علا فالله بصير بما بما يعمل كما الله تعالى الله بصير بما بما يعملون الله خبير بصير بما هم عليه من خير وشر بما هم عليه من جحود وكفران وعصيان بما هم عليه برد الأنبياء والكفر به بهم وبما هم عليه من المكر والخديعه وبما هم عليه من وصف الله تالف بوصف النقص ولذلك بين الله جل وعلا ان هؤلاء هم اعداء الرسل وهم اعداء الله جل وعلا وهم قد حاربوا الله ورسله وهم الذين جحدوا بايات الله جل وعلا وعاثوا في الارض فسادا انت لو ترى الان في زماننا كل ما تراه من من ظلم ومن تعدي ومن طغيان وأيضا من يعني خراب وترى فيه من يعني مقا... طغيان وتعدي كثير من يعني البلاد البدان بعضها لبعض السبب الرئيسي فيها هو اليهود يعني كل بل... بلدة تمكر الأخرى كل بلدة تراها تضع الأخرى لا بد أن ترد ياد اليهود في هذا الباب ما تركوا شيئا بحال من الأحوال يأجوز موجود أفضل منهم ما تركوا شيئا على حالي بحال من احوال قد أساءوا إلى, إلى, إلى البلاد وإلى العباد وقد اخرجوا الناس من الدين وجعلهم على كفر أو بلا دين وكانت هذه مهمتهم على أهل الإسلام وما أرادوا أن يخرجوا أهل الإسلام من الإسلام إلى النصرين أو اليهودية لا ما ارادوا ذلك هم أرادوهم بلا دين, أرادوهم بلا دين. وترى كثير من وترى كثير من الشباب الآن ومن الصغار قد تأثروا جدا والإلحاد انتشر بينهم أمور كثيرة الجهل بأسس العقيدة الجهل العام بالثقافة العامة الجهل بأمر الدين وأسس الدين كليا أيضا الإغراءات التي يحتاجها الشباب فكانت المسألة فيها ما فيها من الشرخ العظيم بين الشباب وبين الدين وأيضا يعني كان لهم جانب آخر والجانب الذي يأخذونه الان ويجعلون من اهل الإسلام يجعلون اهل الاسلام يسقطون علماء الإسلام ايضا يتعدون على على حدود اهل الاسلام ويستهينون بقدر اهل الاسلام وايضا يجعلون العلماء يعني كانها يعني كلمه تلوكها الالسنه وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جعلت جاءت الامه تسقط الأمة إن لم تحترم علمائها إذن لن ترد رؤساء لها يعني يقودها إلى يقودونها إلى الله إلا فعلها وإن لم تحترم علمائها كيف أن تصرون على عدائهم ولأن الله تعالى أناط نجاتهم بوجود العلماء أناط مرضاته بالتمسك بالعلماء أناط خاتمة الخير وتملك أيضا الدنيا قبل خاتمة الخير بوجود العلماء ولذلك الله على مكن الصحابة الكرام من العباد ومن البلاد في مدة المزيدة من عمر الزمن لأنهم أولا عظموا العلماء وقدموهم وكانت الشورى مليئة بعلماء الصحابة لذلك كانت الآراء بأسرع متفقة متحدة ولأنهم قد برعوا على تحقيق قضية الكون الكبرى فعبدوا العبادة للعباد فمن لكم الله الدنيا بأسرع وكانت هذه رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرؤية عظيمة جدا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكودية قال الله أكبر أعطيته كنزين وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال قال زو أن الله زوى لها الدنيا فرأيت مشارقها مغاربها قال وإن, وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها وذلك ختمها الله جلال فعلاء والله بصير بما, بما تعملون الفوائد المصنبطة المرء الموفق هو الذي يرى الله منه خيرا أن يكون جادا في المسارعة في الخيرات والصالحات والطيبات قال من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني, ومن اتاني يمشي أتيته هروله وذا قال خذوا ما أتيناكم بقوة ترسانوا حاد واحد كل واحد منا أن يقول وعجلت إليك ربي لترضاه الظاهر يرتبط بالباطن كما قلنا قل قلبي سما يأمركم به ما كنتم ممنين لا بد من الظاهر أن يترجم يترجمه في الباطن كان الباطن الإيمان فلا بد من القيادة والاتباع هذا أصل أصيل ما زعم احد زعما الا اختبره الله في زعمه قل ان كانت لكم الدار الاخره خالصا من دون الله فتمنوا الموت الهود أظلم اهل الأرض الدنيا دنية قريبة الزوال فعلى الفقيه أن يزرع فيها ما يحصده يوم القيامة عند اللقاء